فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادا رصدا وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلطه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِفَدَىٰ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِفُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّوْنَ وَلَا رُشَدَىٰ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 يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من اركضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم, وأحاط بما لديهم صى كل شيء عددا